يَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالُوا سَنَغَوِي قَوْمَهُ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ سيدين واذ طلع عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم اني رسول الله اليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول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 فواحيهم والله مت من نوره ولو كرهه الكافرون والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرهه المشركون يا الذين آمنوا هل ادلكم على تجاره هل ادلكم على تجاره تننجكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله باموال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 واخرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشري المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فانا طائفه من بني اسرائيل من بني فار الضائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين